عليه بفاتنٍ إلا من هو صالِ الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لَنَحْنُ الصافُّون، وإنا لَنَحْنُ المسبحُون، وإن كانوا لا لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُ وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسنف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين